فلهذا الذي أسلمه محسن أجره ألا يمكن أن تكون عائدة على العمل فله أي أجره أي أجر إسلام وجهه وإحسانه يجوز يجوز لأن الأجر هو في الحقيقة في مقابلة العمل فإضافته إلى العمل واضح وهو أيضا للعامل فإضافته إلى العامل واضحة أيضا وقو أجله عند ربه أضافه إلى العندية لفائدتين إحداهما أنه عظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه قال فاغفر لي من عندك من عندك وهذه العندية هامة لأن ما عند العظيم عظيم الفائدة الثانية اللي عند ربه أن هذا لن يضيع لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحفظ من الله أليس كذلك ما في شكا فإذا لن يضيع هذا العمل لن يضيع لأنه في أمان غاية الأمان وهذا بلا شك مما يشجع الإنسان على العمل يشجعه. أنت الآن تؤدي إلى إنسان أمانة تراه هل أنت على ثقة منها تمام الثقة ها؟ ما هو على ثقة ظاهر حال رجله أميل لكن ربما يأتي أشياء لا طاقة له بها فتضيئ أو تتغير حاله فنخلق أما الرب جل وعلا فإن هذا غير ممكن في حقه الأجر عند الله فصار الفائدة من هذه العندية نثبت أمران داهما أنه أجر عظيم لأن ما جاء من عند العظيم فهو عظيم والثاني أنه محفوظ وأنه في غاية الحفظ لأنه عند الله سبحانه وتعالى قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تفضل لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحسنون فيما مضى من أمرهم لأنهم إذا حشروا ما القيامة وجدوا نتائج أعمالهم اللهم اجعلنا من نتيجوا خيرا إذا وجدوا هذا ما حزنوا على ما مر، الحزن والحسرة لمن لمن فرط وعضع وأن ذهن من الحصة إذ خذي وهم في غفلة وهم لا يروني لكن المؤمن ما يحزن لأنه استفاد من حياته أما الكافر فإنه يحزن ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا يلي تنتخدت مع رسول سبيلا يا يَا وَإِلَتَا لَيْتَنِي لَمَا تَخْرُوا عَنَخَرِينَ إِلْ آخِرِينَ فالمهم أنهم لا يحسنون يوم القيامة فإذا أن يجدون نتائج أعمالهم وثمراتها خير نتائج وخير ثمرة فإذن هم آمنون قل له آمنون مما يستقبل مغتبطون بما مضى فلا خزن لديهم ولا خوف عليهم ولهن يحسنون. عندما نقرأ هذه الآية، ما ينبغي أن نقرأها على أنها مجرد خبر، بل على أن نقرأها لأنها لربية. نقرأها قراءة تربية، يعني بمعنى أننا نسلم توهم إلى الله ونحسن في أعمالنا. فهمتم؟ وهكذا جميع ما في القرآن ما نقرأه على أن نفهم المعنى فقط. بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم. إذا قرأوا عشر آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليس النصارى على شيء. أعد بعضهم لبعض من جهة. وأولي بعضهم لبعض من جهة أخرى بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض أقوال وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو نعم لكن بالنسبة لنا يقول عدونا هذا مشترك والإسلام عدو مشترك لليهودية والمصانية يجب أن يتولى بعضنا بعضا يقول وقالت لهود ليست على ليست النصارى على شيء كلمة شيء موصوف بصفة محدودة لأنهم يقين على شيء النصارى ولا هم على شيء على دي لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به يعني معناه إن لابد من صفة محدوقة، قدرها إنشيت على شيء نافع أو إنشيت فقدر على شيء معتد به، يعني مهم على شيء يعتد به وينفعهم، وقالوا لا ليست النصارى، وقولوا ليست النصارى، كيف أنثى الفعل؟ لماذا أنثى الفعل؟ ها؟ من آج الجمع هو ابن يقول والتاء مع جمع سوى الثالم من مذكر كالتاء مع أحد الله وأن النصارى كذلك ادعوا دعوا باطلة وقالوا لي ادفع الجنة إلا من كان نصارى وأن الله تعالى أبطل هذه الدعوة بقوله ها؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وبين سبحانه وتعالى من أهل الجنة بأنهم الذين جمعوا بين أمرين بين الاحلاص لله سبحانه وتعالى بإسلام وجودهم له وبين المتابعة لشريعته وهو محسن وهذا يشمل من أسلم من هذه الأمة ومن من قبلها ومن كل من أسلم لله ومحسن من هذه الأمة وغيرها فإنه هو أهل. هم أصحاب الجنة وتقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقر ولا هزن مما مضى ثم قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة الآخر فقالت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني على شيء من الدين لا من الحياة هم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون بالدنيا، لكن ليسوا على شيء من الدين، لأنهم كما زعموا دينهم باطل. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى، ولهذا أنكر أن أنكروا أن يكون النصارى على شيء. النصارى قابلتهم بالمثل، وقال في النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ليست على شيء من الدين أما دعوة اليهود فإنها باطلة على كل تقدير لأن النصارى بلا شك على دين وأما دعوة النصارى فإنها ليست باطلة على كل تقدير بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى لأنه يجب عليهم الإيمان بعيسى فإذا كذبوا لم يكونوا على شيء كانوا كفارا فهنا أي ما أقرب إلى الصواب دعوة اليهود أو النصارى دعوة النصارى, دعوة النصارى. فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقليل وأما النصارى فإنه، فإن دعواهم أن اليهود على شيء صحيح متى بعد عيسى أما قبل عيسى فإن دعوا النصارى في ذلك كذب فإن اليهود كانوا على الدين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمة قال الله عز وجل طيب في العراب ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوها مع أن ليس عامل واحد. ما. ليش؟ <تصفيق> اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوح. مع أن العامل وهو ليست واحد. لا لأن النصارى ما تظهر عليها علامات. يعني هي مفتوحة؟ لا. مضمومة في ضمة مقدمة على, على الألف على الألف صح؟ نعم, نعم. ما تشتبه؟ اليهود ظهرت عليها الضمة لأن آخرها, لأن آخرها حرف صحيح وهو والنصارى لم تظهر عليها الضمة لأن آخرها حرف علا وهو الألف نعم قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب الجملة هذه حالية وهم الضمير يعود على اليهود وعلى النصارى، يعني والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يتلون الكتاب أن يقرؤونه والمراد بالكتاب الجنس فيشمل التوراة يتلوها اليهود والإنجيل يتلوه النصارى والجملة هنا حالية والغرض منها تقبيح هذه الدعوة كيف يدعون هذه الدعوة وهم يتلون الكتاب لأن النصارى تتلو الثورات وتعرف أن اليهود تدين الثورات فهم كان على شيء والنصارى كذلك أيضا يتلون التورات ويتلون الانجيل. ويعرفون أن عيسى حق لكنهم كفروا استكبارا ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع تلاوة وثيقته أقبح من الذي ينكر الحق مع الجهل به ولا لا السبب أدريس أنت أدريس أثمان السبب أي لأنك ما حطس بابك انتفت طيب أقول لا ريب أن الذي ينكر الحق مع أن وثيقته بين يديه أعظم خبحا من الذي ينكره جاهلا به توافقون على هذا؟ وافق لأن الذي ينكره مع أن الوثيقة بين يديه معاند معاند مكادر بخلاف الجاهل. الجاه قد ينكر الشيء للجهل به لكن العالم لا عذر له ولهذا قال وهم يتنون الكتاب وتعلمون أن الحال سواء كانت جملة أو محردا هي وصف في صاحبها الحال يسمونه نقيم الحال هي وصف في صاحبه. إذا قلت جاء زيد راكبا معنى أن وصفه، ها إيش الركوع سده وإذا قلت جاء زيد وهو على جمله، فمعلوم أن وصفه أيضا الركوع وجملة حالية. طيب وهم يأتون الكتاب قلت إن الكتاب جنس فول معين جنس فيشمل الثورات والإنجيل. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده كما جاء ذلك في الآثار وهي لا شك أنها الواح رطية موسى فإن موسى جاء بها من عند الله كما في قصة وألقى الواح نعم وكتبنا له في الألواحي من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء منتر المصار ماذا؟ منتر لا كيف فريق يكون؟ لأن قولهم على شيء ما ندر هل ناركتو إن أرادوا قبل, قبل نزول يسى قبل بعد يسى فصار فهم قبضوا اليهود على شيء. أن <تصفيق> هن... لا أن هن... ما ما كفروا أن صار موسى أن صار منهم بموسى لكنهم يتحلون دين اليهود وأنتم أنتم على شيء. هم قلنا في التفصيل الله تعالى وهم يتناول الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال المُ يقولون إن الك في مثل هذا التركيب اسم بمعنى مثل وأنها منصوبة على المفعولية المفلقة وأن ذا لغز مشاره يشير إلى المصدر أي مثل ذلك القول مثل ذلك القول قال الذين نعم مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم ومثل ومنه أيضا قوله تعالى إن الملوك إذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت يبسدوها وجعلوا أعزة أذلة وكذلك يفعلون يعني ومثل ذلك يفعلون كلما جاء مثل هذا الترقيب فإنهم يقولون إن الكافس سمون بمعنى مثل وأنها مفعول مطلق مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر إلى مصدر العامل عامل الفعل بعده طيب إذا قلت لك أنا مثلا قلت كذلك ماذا المعنى؟ قلت مثل هذا القول فعلت كذلك أي فعلت مثل ذلك الفعل أو لا. قرأت مثل ذلك أي قرأت مثل ذلك القراءة وهكذا وقوله كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم لا يعلمون الله عنهم العلم يعني كذلك قال الذين لا يعلمون يعني لم يقرؤوا كتابا مثل قولهم أي مثل قول هؤلاء وكلمة مثل قولهم يقولون إنها تأكيد لكذلك تأكيد لك لكذلك لأنه إنا قلنا, قلنا لكم إن كذلك قال معناها مثل ذلك القول فعلا ومعلوم أن العامل الواحد ما نسمى عاملين بمعنى واحد معمولين بمعنى واحد فقالوا إن مثل قولهم توكيد لكذلك قال نعم وقوله لا يعلمون من الذين لا يعلمون قال بعض المفسرين لا يعلمون إنهم أمم سابقة كقوله في الآية الثانية كذلك قال الذين من قبلهم فهم أمم سابقة لا يعلمون وقال بعض المفسرين لا يعلمون أي من هؤلاء يعني أن الذين يكتون الكتاب من أن يبدوا النصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم فاستوى قول عالمهم وجاهلهم وقال بعض المفسرين المرابب لا يعلمون كفا قريش أهل جاهلية لأنهم قالوا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس على دين وليس على شيء والأحسن من هذا الأحسن أن نقول ها ها كل كل كل من لا نعم نقول بالعموم الأحسن نقول بالعموم مثل مخترع بن جرير وغيره فإن القرآن إذا تضمن في الآية معاني متعددة لا يتناقض بعضها مع بعض الواجب حملها على هذه ال... الاحتمالات كلها وهذا من ساعة كلام الله عز وجل وشمول معناه وهذه قاعدة مقررة في التفسير ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان أنه إذا فسرت الآية بالأقاوين المتعددة وكان بعضها لا ينافي بعضا بالنسبة للآية الكريمة فإنها تحمل عليهما كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني أنهم أنكروا الحق أنكروا الحق قالوا مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء وقال المكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء وقالوا أيضا لأهل العلم والإيمان ليسوا على شيء وهكذا إلى يوم القيامة أيضا ربما يقال هذا الشيء وإلى الآن يقول الجاهلون لأهل العلم إنهم ليسوا على شر نعم قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله ألف حرف والله مبتدع والجملة يحكم الجملة في محارف خبر مبتدع الله يحكم وهذا للمستقبل الماضي المضارع ولا الماضي لا المستقبل بدليل قوله يوم القيامة قول يحكم بينهم الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين والله تبارك وتعالى يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون فيبين لصاحب الحق حقه ويجزيه به ويبين لصاحب الباطل باطل باطله ويجزيه به وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام الشرعي وكوني وجزائي الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة حكم الله يحكم بينكم والله علم الحكيم حكم الله شرعي ولا كوني ولا جذائي شرعي والكوني مثل قوله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمة هذا كون والجزائي مثل هذه الآية الله يحكم بينكم يوم القيامة الحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرع لأنه إن خيرا فخير وعن شرع فشر هذا الحكم يوم القيامة بين الناس هل هو بالعدل ولا بالفضل يقول لا يخف إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم والظلم منتفق الظلم منتفق حرمه الله على نفسه نعم وعلى, غير. وعلى عباده كما بالحديد القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم بقي إيش بقي العدل والفضل فنقول أما بالنسبة لحقوق الناس فيما بينهم القضاء بالعدل القضاء بالعدل وأما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه بالفضل بالعدل بالنسبة للكافرين وبالفضل بالنسبة للمؤمنين لأن الكافر يجزى بالعدل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وأما المؤمن فيجزى بالفضل الحسن في عشرة عشرة ثالها والسيئة بمثلها أو يعفو عنها كذا ولا لا طيب إذن الحكم جزائي بين الخلائق بالعدل لا بد أن نوف صاحب الحق حق وبين الإنسان وبين ربه دائر بين العدل والقضل طيب ما جوابكم عن قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد بالقصد مخصصة نعم نقول الجواب الله أعلم إن هذا هو الواجب له بما أجبه الله والفضل زيادة الفضل زيادة وأن هذا من باب التحذير يعني معناه الإنسان مالك اللي عمل هذا الأصل لك وهذا غلط العدل لكن الفضل زيارة من الله سبحانه وتعالى طال يحكم بينهما يوم ويوم قيامه تقدم لنا انه سمي يوم القيامه لامور يبينها لنا عبد الله و ليس يوم القيامة؟ نعم يا رب نعم طيب شيخ دار نحكيين هذه المره احمد ذكر هو سيد يوم العيد يقام فيه العيد ها ذكر, ذكر. السلام لا قيام الأشهاد نعم قيام الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد وهو <تصفيق> يوم القيامة قيام الناس من خبرهم لرب العالمين ولإقامة العدل فيه ولقيام الأشهاد <تصفيق> الأشهاد اللي يشهدون الأمم تشهد عليهم الرسل وهذه الأمة تشهد على عليهم السابقين والعيد والأرجل ما تذكرون إيه فيه ما نحدثه ونسى ما نذكر ما بابا نمر الله يمكن انك ما تحال <تصفيق> نعم طيب يوم القيامة اي كانوا فيه يختلفون بما كانوا فيه يختلفون لانه معلوم فيه خلاف بين المؤمن والكافر ولا لا خلاف بين النصارى الملك كلهم النصارى واليهود مختلفون بل النصارى الآن مختلفون في ملالهم مختلفون في ملالهم مع بعض اختلاف جوهري جوهري في الأصول مو في الفروع في كيفية صلب عيسى بن عليه الصلاة والسلام وفي القيامة التي وقالناه بعث من قبره بعثة أيام وغير ذلك، ومختلفون، واللي هم كذلك أيضا على خلاف، و... وكذلك المسلمون عامة مع الكفار، والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة، وليس هذا الحكم مبنيا على خرص وظن، بل هو على علم. كل الإنسان عمله مسجل فيه كتابه وقال اطرأ كتابه وكل الإنسان عليه رقيب عتيد إذا جاء يوم القيامة حضر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر وكذلك أيضا كل إنسان في يوم القيامة يشهد عليه جوارحه بما أعلم فالحكم هذا مبني على أقوى من البينات وأعلى الأحكام ثم قال تعالى ومن أَظْلَمُ مِمَّمْ منع مساجد الله أي ذكرت من اسم الستهام وهي مبتدا وأظلم خبرها والاستثام هنا بمعنى النفي يعني لا أحد أظلم لا أحد أظلم هل أكو ما؟ ما هو الاستثام الذي يكون بمعنى النفي يعني ما هو الميزان الذي يبين لك أن الاستثام بمعنى النفي أنك لو حذفت الاستثام وقمت النفي مقامه أو مقامه صح فهنا من أظلم لو قلت لا أحد أظلم يستقيم الكلام يستقيم الكلام ما الفائدة في أنه يحول النفي والاستفهام لأنه أبلغ في النفي إذ أن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي كأنه يقول بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا فالسفهام الذي بمعنى النفي فائدته أي فائدة تحويل النفي لأن الكلام هنا على النفي الكلام هنا على النفي لكن فائدة في تحويله إلى السفهام أنه إذا حول كان مشربا بأي شيء بالتحدي كأنه يتحدى من أظلم دور أي أحد أظلم مما منع وقوله أظلم اسم تفضيل من الظلم وأصله في اللغة النقص وهو أن يفرق الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم هذا ضابط الظلم الظلم في اللغة أصله النقص لقوله تعالى كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم تظلم أي لم تنقص وهو الشرع بهذا المعنى لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم وهذا نقص لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله من من, من من اسم استفهام من من اسم استفهام الثاني من لأن من حرف جر ومن هذا السهام كذا لا ها. الأولى حرف جر والثاني موصول من اسم موصول سلام من اسم موصول هنا بمعنى الذي ومن أظلم من الذي منع مساجد الله وقوله ممن منع مساجد الله من الذي منع هل المراد بها شخص معين لأنه اسم مفرد أو هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف شامل لأنه مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الموصولة كلها من أل... من من الفاظ العلوم كل أسماء الموصوف سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع كله يفيد العموم وقوله منع مساجد الله أن يذكر منع مساجد الله أن يذكره منع مساجد الله الحقيقة له أصلار تارك أن تمنع المساجد من أن تمتهن أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها يدخل في هذا؟ لا لا. ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها سنة هذا المنع منع أن تقام فيها حلقات الذكر منع أن تقام فيها المواعب منع أن تقام فيها الصلوات منع أن تقام فيها قراءة القرآن، هذا ما عنده الطبيب يا سيد، أما منعها أن تفسد وتسرق وتمزق كتبها ومساقيها، فليس هذا داخل في هذا الباب. الذي يدخل الباب أن يذكر، ولهذا أن يذكر. نقول في إعرابها إما أنها عطف بيان أو بدل اجتمال من كلمة مساجد الله أو نقول أن يذكر منصوبة بنزع الخافر على وجه المطرد ولا غير مطرد وشترين من مالك ملي بقوم لا ينسون ما حفروا. بنفع الخاطب. قوله نقلا وفي أن وأن يطردو. نقلا فما منه. الله قوله وفي أن وأن يطردو. أن يبسل كعجبتهم أيدي. ترى مالنا شهر معنا، أقبل حد كريم ها؟ واحد من ما شاء الله. طيب المهم أن يذكر يصلح نقول من أن يذكر، من أن يذكر. ووظيفة المساجد إلى الله مساجد الله لأنها محل عبادته، فتكون تشريفا لها. تكون إضافة هنا. من باب القشرية وفي المناسبة قد ذكرنا لكم أن الذي يضاط إلى الله ينقسم قسمين، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان ثلاث أقساء إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان يعني أعيان مخلوقة أصفر أصفر فهمت من الآن تقسيم؟ <تصفيق> إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو صفة من صفاته غير مخلوق. مثل كلام الله يد الله علم الله إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من سكاته مثل مساجد الله ها؟ أدل معنا وناقة الله وبيت الله هذه أعيان قائمة فتكون إضافة لله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف ولا شيء من المخلوقات يضاف الله عز وجل إلا لسبب خاص به ولولا هذا السبب ما أضيف إليه ما خص بالاضافة نعم طيب ثالث أو في أعيان مخلوقة فهو أيضاً مخلوق وهذا نقول إن صح التعبير مثل مثل إيه مثل ما نبخت فيه من روح، فإن الروح هنا صفة في الجسد. إن صح نقولها صفة وال... والناس مضطربون فيه. هل هي صفة ولا عين ولا معنى؟ المهم هذه حتى لو إن قلنا أنها عين دخلت في القسم الثاني، ونقول إن أنها صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة في مخلوق. وتكون مخلوقة تكون مخلوقة وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد كل المساجد سواء كانت هذه المساجد لها خاصية كالمساجد الثلاثة أو لا خاصية لها كعموم المساجد وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا لأنه إلى الآن ما صار لله مثل جماعة حوطرهم مكان في البر وهم كاشتين وصلوا فيه يصر هذا من؟, من مساجد الله لا لكنه مسجد هو ومسجد لكن ما يضافر الله عز وجل لأنه لم يتخذ على سبيل البقاء لكونه مستدام وقوله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه اسم نائب فاعل ولا فاعل نائب فاعل نائب فاعل. فاعل لأن يذكر فعله مغار مبني لما لم يسمى فاعله ها ف هذا أو للمفعول. فعلى هذا يكون نائب فاعل. وقوله أن يذكر فيه اسمه ولم يقل أن يذكر فيها الله. مع أنه قال في سورة النور: تجار لا له إمتجارة ولا بين عندك الله. وياقام الصلاة. لأن الله لا يذكر إلا بسمه. فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله. ذكر باللسان ما يكون إلا بسم الله. أما ذكر القلب فيكون ذكر لله ويكون ذكر لأسماءه. فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكر اللسان، وأم وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وإحكام الشرعية. أما اللسان فلا بد فيه من من إيش؟ من ذكر اسم الله. أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها هذا ما على منع يعني جمع وصفين منع المساجد الذي ذكر في اسمه وسعى في خرابها الخراب ضد الصلاح كما قال تعالى يخربون بيوتهم بعيديهم وفي ضراءة يخربون بيوتهم بعيديهم والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنو. يشمل الحسي؟ الحسي المعنو. الظاهر والله أعلم يشمل لأنه قد يتسلط بعض الناس بالعيادة لا على حد من مساجد حس قد يتسلط بعض الناس على أن يهدي المساجد الله حسًا بالمعاول نعم والقنابل كل لا هنا وقد يهديها يخربها معنًا. تخريبها معنى كيف تخريبها معنى أنه يمنع من, من, من ذكر الله فيها يمنع من ذكر الله فيها وعلى هذا يكون سعى في خرابها تفسيرا لقوله منع مساجد الله أن يذكر فيها سمين فإن هذا من خرابها وقوله وسعى في خرابها السعي بمعنى المشي بسرعة ويطلق على مجرد العمل يطلق الصعي على مجرد العمل وإن لم يكن بسرعة وسعى في خرابها طيب هل نقول من السعي في خرابها التخلف عن الجماعة ها أعدك الناس جديد أروح إلى المؤاقف ما سعب الله لا أعرف لا أعرف باخر لا هو عفو ما خارج لكن لكن هو ما سعب إذا من أن بغ... بغ... يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل, وهذا الرجل ما صلوا الناس بالمسطر أسوأ على المسطر ها ولا خراب المسطر لا أحمر كلنا إن سعب في خراب خراب المعنوي والحسي إذا لم تقم فيها جماعة خراب معنى لكن قد يقال إن ترك الجماعة نعم إن أجمعوا فهذا قد يدخل في هذا الشيء يعني معطلوه أما إذا كان واحد فإن إذا تخلف واحد جاء جاء غيره ما لزم من تخلفه يعني إن إن معطله مسته يقتدون به يعني فلا مال بالنيات فلا مال بالنيات بارك الله تعالى اولائك وسولى ادم عندكنا سؤال من عندك امدح بالتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق لا تغلو فيه، أقول امدح الرسول وتكلم في التوحيد ما يتكلم، ما يتكلم بدون البدعي، هذا لا... هذا من, من منع مساجد الله ولكن ينبغي أن ك... أنكم تتفاهموا معهم مثلاً، تجلس ولا تعاند، فيحصل فوضى، وبعد أن معهم بالتي هي أصل. نعم في برضو في نفس الأخ هذا المساجد لنا بيجوا دمع يوم, يوم الأربع يجيبوا عيب بيضة وطوائي وجلس الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمالوا ذكر يعني هذا ما هي إيش يعني يشوف هذا هذا من السايق الخراب لأن إقامة البدع في اللي بتاع المساجد خراب لها. طب أحدين مرة برضنا وقلنا لهم هذا ما أعماد ما تمسكوا يقعد معاكم ويتكفركم وي... وقلنا لهم الناس بالعافل أعوذ بالله نعم معنى هذا إن بني النظير لما حصل المصالح معهم وعاربهم ماشيهم مخلين بيوتهم بدهم خربونا فيكون البناء وحيث ان اللي فيها أجل اذه الى احدها المصيون والى خربان وقال المؤمنين لا بالنسبة بالنسبه لهم هم ترى يعني هم الآن حطوها عليه حيث تسلوحه امم عندي يعني أنت ما نعط أن تنص هو المخور الأجواء نعم أطفل إيش ما بهواء ما فيهواء لا كنا لكم نفيها وجهها أحرهان تكون منصوبة في التقدير أن منصوبة في هذا الخاطب في من يعني من أظلم ومن من منع مساجد الله من أن يذفر منعها من أن يذفر في أصل أو أنها بدل اجتماع من قوله مساجد الله لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد قوله أَوْلَئِكَ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما معناه يا ولئ أَوْلَئِكَ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما الله في kuin? Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. Okei. أينه إن هو النصح؟ صح؟ يعني معنا كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل فليس يسألهم حق أن يدخل المساجد إلا خائفين فكيف يمنعون إبادة الله حط بال هذا المعنى أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي. يعني لا لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين أو أنها بشارة من الله عز وجل لأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يقولونها الا وهي تتجف قلوبهم الاحتماء ثلاثه يستفاد من هذه الآية الكريمه الان هو كده طيب باقي ها إما أنها للنهل يعني لا تدعوهم مدخلونها إلا خائفين أو أنها لبيان حال هؤلاء وأنه ما كان ينبغي لهم أن يدخل المساجد فضلاً عن أن يمنعوا عباد الله أو أنها بشرة من الله أن المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبة بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد إلا في حال خوفهم نعم نعم لا تدخل فيها تدخل بهذا تشير ولا هم معنى هو المعنى الكامل لها تشير إلى ذلك طيب من فوائد الآيات الآن وقال الرئيس والجنة إلا من كان هودا أو نصارى يستفار من هذه الآية الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب بيان ما فان عليه زهود والنصارى من الاعجاب، ويستفاد منها أيضا أن ما ادعوه كذب بقوله تعالى تلك أمانيهم ومن فوائد الآية أنه أن من اغتر بالأمان وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من, من اليهود والنصارى أيضا ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده حيث قال قل هاك عن برهانكم قل هاك برهانكم لأن هذا من باب إيش مراعاة الخصم، في باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم حق إن كان لكم بينه تهافوها، وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يقوم من العدل وإلا فالحكم لله العلي الكبير. ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما دعوا بدليل أنهم لم يأتوا به. ومنها أيضا أنهم كاذبون بقوله إن كنتم صادقين ولو كان لهم أدنى حيلة فيما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا به إذن فهم كاذبون ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم محسنين من هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين الإخلاص لله في قوله من أسلم وجه الله والثاني اتباع شرعه لقوله وهو محسن ومن فوائد الآية أن حسن النية وحده لا يكفي في تبرير العبادة أو في تبرير التعبد لله حسن النية وحده ما يكفي في في تبرير التعبد لله منين أين أخذه؟ لأنه قال وهو محسن يتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولا مع حسنين لماذا؟ لعدم الإحسان اللي هو المتابعة فصاحب البدع إذا قال أنا ما أردت إلا خيرا قلنا ولكنك لم تحسن والأجر مشهوط بأمري إسلام الوجه لله والثاني الإحسان، ومنها ثغوط الأجر في الآخرة، فله أجره عند ربه، وأن ال العمل لن يضيع، ومنها إثبات الجزاء، أو هذا يكفي عن التي قبله. طيب إذن منها أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل ومنها عظم هذا الثواب لإضافته إلى الله في قوله عند ربه ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوسطين وهما الإخلاص والمتابعة ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوسطين فإنه لا خوف عليه ولا حزن ومنها حسن عاقبة المؤمنين لانتفاع الخوف عنهم والحزن غير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا أيضا نعم وحزن قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب وقال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين ما هدوا إلى صلاة الحميد ثم قال تعالى وقالت لهود نعم نعم نعم ولكن إذا كان مقلب مقلب وهو حسن لكنه لا يجب أن يجب ما هو أجل أسأل يسألنا الإثن بس أنت يعني عذر بالشيط التالي والشيط بالأعمال وآت بالشيط الأول إيه؟ لكن صحيح. هذا العمل هذا ما يجر عليه لأنه بدعة ولو كان جاه لو كان يعني إذا لأنه لو كان عالما وش وش يحصل له؟ ليه؟ يحصل هذا ليه؟ فإذا كان جاهلا قلنا أنهم عذور بالجهل لكن هذا لا ينفع لأن كل عمل يشترط فيه الشلطة. هذا الأخلاس والمتابعة فإذا لم تكن المتابعة فإنه ما يقبل يُقبل وإذا لم يقبل لم ينفع وإذا حدث خلاف يكون مسح الوجه إذا كان في خلافه حسب ما يؤديه إليه اجتهاد إذا كان اجتهاده وأداه إلى أن هذا من المشروع هو غيره ما هو مسأل. مسأل. فإنه يثاب لأنه يعمل لله وهو يرى أنه متبع, متبع. إنما صاحب البدعة قد يثاب صاحب البدعة الجاء قد يثاب على النية العام من حسن قصته النية العامة هي بنية هذه العبادة بالذات هذه البرعة بالذات يُثاب على حسن قصده على سبيل العموم أما أنه يُثاب على نية لهذه العبادة المبتدعة فهذا ما يُثاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يثلون الكتاب وكذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم إلى أخر هذا أيضا فيه دليل على أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضا فاللهود يقولون النصارى ليسوا على شيء والنصارى يقولون اللهود ليس على شيء والصاب مع من بعد بعتة الرسول كلهم على حضر لكن قبل بعتة الرسول الصواب مع النصار فإن الهودرسوا على شيء ومن فوائد الآية تقبيح القول إذا كان عن علم تقبيح القول المخالف للحق إذا كان عن علم لقوله وهم يتلون الكتاب فإن هذه الجملة تفيد زيادة الخبش فيما قالوه، حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون الحق ومن فوائد الآية أن هذا القول الذي قاله اللهود النصارى قد ورث ممن قبلهم وورثه من بعدهم نعم، يقُوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله تعالى والله يحكم بينهم يوم القيامة. ومنها إثبات الحكم لله والله يحكم بينهم ومنها أيضا من قواعد الآية أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله فيقول لصاحب الحق أنت على حق ولصاحب الباطل أنت على باطل أيهما اللي بيخصم لقوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهذا ما في حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا إلا في هذا يعني القاضي ما يقول ما يقول مثل للخصمين لن يكون لصاحبك سبيلا عليه قول ما, ما يقول حتى أنه يتبين كل يعطي بحجة لكن هنا بين الله أن الكافرين ما لهم سبيعة المؤمنين لماذا لأن الحجة قائمة وواضحة واضحة للجميع ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في هسمه وثع في خرابها ولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا ولهم فِي خزنا ولاهم في الآخرة في هذا تليل على أن المعاصي تختلف لقوله ومن أظلم وأظلم اسم واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف بعضها أفضل من بعض وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينفس يتفاوت تفاوتا عظيما لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني يتفاوت فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل قلنا لا تفاوتهم في اليقين أظنهم معلوم حتى الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر في بعض الأحيان يصفر ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين لا وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغافلات ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب وتفاوت الناس المعلوم أمر معلوم الآن لو جاءني رجل وقال قدم فلا والرجل عندي ثقة صار عندي علم به فإذا جاء آخر وقال قدم فلا ازداد علمي فإذا جاء الثالث ازداد علم فإذا رأيته أنا ازداد علم فالم فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها أيضا يتفاوت الناس في الأقوال الذي يسبح الله عشر مرات أكثر من الذي يسبحه خمس مرات ليس كذلك، وهذا زيادة كمية الإيمان. كذلك تتفاوت بالأعمال. الذي يصلّي ركعة خمسة، ستة ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتين فبهذا يكون القول الراجح بلا ريب مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. من خالفهم في هذا؟ خالفهم طائفتان المرجئة والخوارج والمعتذر المرجئة قالوا إن الإيمان ما يزيد ولا ينقص لأن الإيمان إقرار القلب والناس لا يتفاوضون فيه وأفسق الناس وأعدم الناس بالإيمان سواء نعم حتى جعلوا إيمان جبريل مثل إيمان الشيطان أقولوا بالله قالوا لأن كل واحد منهم يقر بالله والإيمان قرار الإنسان بالله ولا يتفاو نعم وابن كل يقول والناس في الإيمان عندهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان ثم قال فَاسْأَلَ بَالْجِنَّ اللَّعِينَ أَتَارِخُ الْحَلَاقِ أَمَّا أَصْبَحْتَ دَنُقْرَانِي وَاسْأَلْ تَمُودَ وعاد بَيْسَلْ قَبْلَهُمْ أَصْحَابُ نُوحٍ عَابِدٍ وَأَتَانٍ وَإِذَا آخَرْ مَا قَالَ عندهم الناس سواء رجل يزني ويسعط ويشرب الخمر ويقتل نفس المحرمة لكنه يؤمن بالله ورجل مستقيم، أبعد الناس عن المعاصي، وأخواهم في طاعة في الله الإيمان في هذا وفي هذا على حد سواء هذا معقول مهمهم معقول عاكسهم في ذلك الجهمي الحوارج والمعتزم قالوا الإمام ما يزيد ولا ينقص لكن لو لو فات النهذر فات كله الزاني له صلي ويصوم ويزكي ويحي ويشهدنا لله وأن محمد رسول الله كاف نعم مهم, مهم مؤمن وذولاك يمرت أو شغلون مؤمن كامل الإمام سأعوذ بالله يعني بدعنا غريب إنما أهل السنّة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص في الكمية وفي الكيفية في إقرار القلب وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوار وولاة التي معنا تدل عليه. وش وجه الدلالة من الآية؟ أن المعاصي تتفاوت، فيلزم من ذلك تفاوت العاملين، لأن من عصى معصياتنا أعظم. صار أعظم جرما وإثما ومنها من هذه الآية من فوائد الآية تحريم منع المساجد من ذكر الله من أن يذكر فيها تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسمه نعم سواء كان ذلك بالصلاة أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك، ما يجوز أن تمنع مساجد الله من قلب ياسمين، ومنها من فوائد الآية جواز منع المساجد لمصلحة الناس، مثل أن تغلق خوفا عليها من الإفساد أو السرقة أو ما شبه ذلك، لأن محرم ما هو. أن يذكر فيها هذا المحرم والظلم واستدل بعض العلماء بهذه الآية على تحريم التحجر تحريم التحجر تعرفون التحجر إن النساء يخلي حمم مكان له حمم مكان له بالصف قال لأن هذا منع هذا المكان أن يذكر فيها اسم الله نذكر في اسم الله لأن لأن هذا المكان من أحق الناس به؟ أحق الناس إليه؟ فعن جلآن حطيت عالك عالك في تذكرو السبب؟ غير التسبيح الذي بنى له المسجد ولا من المسجد نعاله نمشي نعم لا لكنها ما سبب التسبيح الذي بنى من أجل المسجد الآن منعت هذا المكان من رجل يأتي إليه واركوس من الله عليه. قل لا هذا وجه الاستهزاء. ولا شك أن التحجر محرم. إن الإنسان يحط أثيان يبيع ويشري ولا يروح مثلاً بيته يستمتع بعائله وأهله هذا ما يجوز. أما نعم إلى صار الإنسان في نفس المسجد. واحتاج إلى أن يأخذ هذا المكان يبقى فيه ويرح ينتفع في جهة الأفاة في المسجد فهذا لا شك أنه سابع إلى المسجد لكن رأى أن هذا المكان الآن غير مناسب له ولكن حتى في هذه المسألة لو مثلا صار في الصف الثاني ووصلهم الناس وصلوا إليه فالواجب عليه أن يقوم إلى مكانه في الصف الأول لأنه لو يبقى منع هذا المكان من أن يذكر فيه اسم الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة شرف المساجد وذلك بإضافتها إلى الله مساجد الله نعم ومنها أنه لا يجوز أن يوضع فيها ما يكون سببا للشرك لأن مساجد الله معناها موضع السجود له فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها مثل إيش مثل أن نعم أن نقفر فيها الموت إن هذا محرم لأن هذا وصيلة إلى الشرك وصيلة إلى الشرك فنكون قد أخرجنا المساجد عن موضوعها ومنها وجوب تطهير المساجد من من إضاقتها لله من إضاقتها لله القاضي بالهشي فيها وتعظيمها ولهذا قال الله تعالى وطه في للطائفين والعاكفين والقائمين والرفع السجود نعم ممكن نقول ومنها أن الناس فيها سواء نعم نعم لا من كونها أضاف الله أضافها الله إلى نفسه والناس عباد الله بالنسبة لله سواء سواء ما نقول هذا إنسان شريف وكريم وغني وأمير ووزير وملك يجب أن يكون هو المقدم في هذا المثال الناس فيها سواء لأنها مساجد الله فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين لا فرق بينه وبين الآخرين طيب هل يؤخذ من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة أنه يجوز للعالم أن يخصص مكانا للدرس في هذه المساجد إذن يجوز يجوز أن يتخذ مكانا يجعله للذكر لكنه إذا أقيمت الصلاة ما يمنع الناس ولا لا صلون المكان هو وغيره سواء. لكن إذا اتخذ مكانا للجلوس وتعليم الناس أو مبعضات الناس فإنه له الحق ومنها من أقوال الآية أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، باسمه، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان ربي رب العزة عما سفور، سبحان رب العظيم، نعم، فكر باسمه، بقوله أن يذكر فيه اسمه. فذكره سبحانه وتعالى بالضمير المفرد هذا بدعه وليس بذكر مثل طريقة الصوفية يقولون أفضل الذكر أن تقول هو هو هو هو ليش؟ قال لأنك لا تشاهد إلا الله لا تشاهد إلا الله ويعذب الله يرون أن أكمل حالة للإنسان الفناء أن يفنى عن مشاهدة سوى الله بحيث حيث أنه ما شاهد عندهم إلا الخالق فلا تقول لا إله إلا هو فتفتت اثنين واحد من في واحد مفتت بل قل هو هو هو قل له هو هو حسب عد حزت رؤوسه فهذا لا شكله من البدع وليس ذكرى لله عز وجل بل هو من المنكرات ومن فوائد الآيات الكريم تحريم تخريب المساجد لقوله وسعى في خرابها والتخريب كما قلنا في التفسير إنه حسي ومعنى الحسي ومعنوي فمن الحسي أن يكسر اللمباع يقشع الجسم مثلا يقطع الاسلاك يشق القفص ومعاشفه بعض ها ما لا لا هذا هذا طيب هذا اعاده تعميد وليس خفيف ومن ومن المعنوي أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين لأنه إذا شوش عليهم ما أحسنوا ذكر الله ولا ريب أن الحيرولة بين الناس وبين إحسان ذكر الله تخريب ولا لا تخريب وإفساد معنوي تخريب وإفساد معنوي ولهذا قال العلماء يحفم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو في المسجد إذا كان يشوش على المصلي مع أنه يرفع صوته بذكر الله نعم ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله أولئكما كان كانوا يرفضها إلا خافين البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم فهؤلاء الذين منعوهم سوف لا يدفلونها إلا وهم خائفون وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها ومنها أن عقوبة من منع مساجد رهي خراب يسمه حساب خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة ومن فوائد الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة أما إذا كان لله فإن الله تعالى لا يجمع له بين العقوبتين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال العلماء يعني ولا يجمع بالإنسان بين العقوبتين وهذا إذا كانت كانت المعصية تتعلق بمن بالله عز وجل فإنه لا يستوفي حقه من عبد المرفض أما إذا كانت المعصى متعلقة بالمخلوق فقد يجمع الله بين العقوبتين لهذا الفاعل عقوبة الدنيا لماذا مثل ما قال و... مثل ما قال الله يشفي قلب المظلوم يشفي قلب المظلوم المعتدى عليه ولا لا ولا شك أن الإنسان مثل إذا اعتدى عليك ثم رأي عقوبة الله فيه أنه، أنك تفرح بأن الله تعالى وتعالى تقتصلك منه فالحاصل يا إذا قال قائل كيف يقول لهم في الدنيا خزهم ولهم في الأخير العذاب العظيم والله تعالى لا بين العقوبتين يقول لي أن هذه العقوبة تتعلق بحق المخلوق ولذلك عاقب الله فاعلها في الدنيا والآخرة لأجل أن يشاهد المظلوم أن الله تعالى اقتصى ومنها إثبات يوم القيامة بقول ولهم في الآخرة في عذاب عظيم ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا كما أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا لأنه ما يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بإيش إلا بمشاهدة نموذج من ذلك لو كان الله مثلا توعد من نار حينما نجيب شنين هل نخاف ما نخاف إلا خوفا إجمالياً عاما، وكذلك لو توعد بالنعيم في الجنة ما نعرف مش هذا النعيم نعم كما يكون لنا رغبة مثل ما إذا عين ووجدنا نظيره في, في الدنيا ونبتدأ درسة جديدة الآن قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لله المشرق والمغرب أدلام هذه للموت والاختصاص يعني أن الله تعالى مالك المشرق والمغرب ومد الدنيا كلها إلا مشرق ومغرب إذا فالله تعالى مالك لكل شيء المشرق مكان الشروق أو زمانه مكانه والمغرب كذلك مكانه وقد وردت المشرك والمغرب في القرآن على ثلاثة أولي مفردة ومثنى وجمع فهنا قال ولله المشرك والمغرب وفي آية نفقال رب المشرق والمغرب وفي آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين وفي ثالثة فلا أقسم في رب المشارق والمغارب فكيف نجمع بين هذه الأوجوة الثلاثة نقول أما المشرق فلا ينافي المشارق ولا المشرقين لماذا؟ لانه مفرد بحل ب ال فهو الجنس الشامل الواحد ها والمتعدى واما رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب فالجمع بينهما إما أن يقال إنه تومع المشرق والمغارب باعتبار الشارق والغارب لأن الشارق والغارب واجد وش وش الشمس؟ القمر والنجوم ومن يحس النجوم؟ طيب ووثني باعتبار مشرق الشتاء ومشتق الصيف، فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب والصيف في أقصى الشمال وبينهما مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله. شوف المسافة من من مشتقة في في الشتاء إلى مشتقة في يوم الصيف مسافة عظيمة يعني كبرى. الأرض يمكن آلاف المئة الآلام فهي جمع... ثنيت بهذا الاعتبار ثم إنكم لاحظوا أن سورة الرحمن أكثر ما فيها بصغة التثنية أولا أكثر ما فيها بصغة التثنية. فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشق والمغرب بصغة التثنية أما عند العظم لا أقسم ذرّب بالمشارق والمغارب إننا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم وإشجاء صغيرة، استرات الجمع، استرات الجمع لأن الجمع أدل على التعظيم من المثنى لأن المثنى نص في جلاله على الحصر طيب ولله المشرق والمغرب أي مشرق كل شارق ومغرب كل غاية فأينما تولوا فتم وجه الله نشوف أين وشعرابة أين أظن أننا نعلم أنها لا هي ظرف لكنها أخصية شرطية أين شرطية وما زائدة وتولوا الجملة، مو هالجملة. الفعل هذا فعل الشر، وتول هي مضارع ولا ماضي ولا أمر. مضارع. ها؟ مضارع. وشدين المضارع؟ وش محل محل. هل هل تقول تولونه؟ نعم. ها؟ لا. نعم. في القرآن يوم تولونه. مدبرين، فإذا تولوا فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه، حذف الواو والنون فاعل، حذف النون، أي الواو فاعل. طيب. وقوله ثم وجه الله، الفهري هي رابطة لجواب الشرط، وثمة اسم شارة, شارة وهو ضار، لكنه ضار يشارب اسم شارة يشرب فيه البعيد، وهو متعلق بمحو، خبر مقدم، وجه مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا وخبره في محل جزم جواب الشر جواب الشر. وما معنى تولوا انتينا الآن من العراب ما معنى تولوا تولوا تتجه تولوا تتجه وقوله فتم أي فهناك والإشارة إلى الجهة التي توليت إليها وقوله وجه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي. المراد به وجه الله الحقيقي. وقال بعض العلماء المراد به الجهة الجهة فوجه بمعنى جهة أي ف فتم أي ففي المكان الذي اتجهتم به جهة الله عز وجل وذلك لأن الله مفيد بكل شيء بكل شيء ففيها للعلماء قولا ولكن راجح أن المراد به الوجه الحقيقي لأن ذلك هو الأصل وليس هناك ما يمنعه ليس هناك ما يمنعه وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبل وجه المصل أن الله قبل وجه المصلي والمصلون إلى أين يفتجهون واحد إلى الشرق، واحد إلى الغرب، واحد إلى الشمال، واحد إلى الجنوب. إلا، إلا، حسب مكان. فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام إلى الجنوب، وأهل نجد إلى الغرب، وأهل مصر إلى الشرق. واضح؟ وكل نن يتجه جهة، لكن مع ذلك، لكن. الاتجاه الذي يجمعهم القبلة وكل يتجه إلى وجه الله كل يتجه إلى وجه الله فعلى هذا يقول الله مع مع آية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال wa aamantu min wa